عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق نتحدث عن عما ذكره الإمام القاضي عياض من تنويه الله سبحانه وتعالى وتكريمه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال سورة النجم حيث أقسم الله عز وجل به وله في نفس السورة والنجم فبعض بعض المفسرين قالوا المراد بالنجم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون القسم به والقسم له لأنه أقسم له أنه ما ظل وما غوى أقسم له بأن الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده وزكى بصره وزكى جميع جوارحه على خلاف وعلى عكس ما يدعيه المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ضل وقد سبق أن ذكرنا في الدرس السابق ضل في قوله سبحانه وتعالى وجدك ضالا فهدا قلنا الله سبحانه وتعالى نسب الضلال الى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس الضلال معروف أي ليس الضلال بمعنى الانحراف والخروج عن الطريق وانما الضلال بمعنى عدم المعرفة عدم المعرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ما كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم أمي. معنى أمي والأمي والاميه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله عز وجل وصفه في القرآن الكريم بأنه الأمي ولكن الاميه بالنسبة لنا آفا وعار إنعار على أمة اقرا أن تتفشى فيها الأمية الأمية مقبولة غير مقبولة فينا نحن ولكن بالنسبة لنا والسلام آية ما معنى آية آية ومعجزه تدل على أنه مرسل من عند الله بمعنى رجل ما قرأ ولا كتب ولكنه ملأ الدنيا علما هذه آية على أن هذا الوحي ما كان من الكتب ما كان مأخدان ما من الكتب ما كان مكتسبا ولكنه كان ربانيا كان وحيا أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الضلال بمعنى عدم المعرفة. ذكرناه في سورة الدُّهَان. ولكن المراد بالضلال هنا ما ضل صاحبكم وما غوى لانحراف. وهذا منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم؟ أي حرف لأنه يقول نصابآ وخرج عن دين الآباء، خرج عن دين الأجداد، وخرج عن أكاد عبادة كذا وما كانوا يعبدون. كانوا يعبدون الأصنام. فزعموا مؤنما من ترك عبادة الأصنام ضل. فقال الله عز وجل ما أعرض صاحبكم وما غوى ولش لهم صاحبكم الصاحب يش كونه الصاحب الذي بجانبك تعرفه ويعرفك تعرف مدخله ومخرجه صاحبكم أي الصادق الأمين لأنكم كنتم تقولون الصادق الأمين هو صاحبكم عرفتمه ما دمتم تعرفونه فهو صاحبكم صاحبكم الذي تعرفون ما تغير وما تبدل هو كما هو صادق أمين على خلق عظيم هذا ما أرد الله عز وجل أن يبينه في بداية هذه الصوره صورة النجم والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى أي ما ينطق عن هوى النفس وعما تريده نفسه إنما ينطق عن الوحي ان هو الا وحي يوحى. من إن جاء الوحي. علمه شديد القوى دوم الرام. يعني الله سبحانه وتعالى كي وضع النقاط على على الحروف. بعد بعد اليهود وبعضهم النصارى يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الحبار والرهبان. اكتسبها يعني كان يأخذ عندهم العلم. قال علمه. ما شكنا هو معلم دياله. سيكون لنزع عليه بالوحي شديد القوى دوم الره جبريل عليه الصلاة والسلام وسمي جبريل شديد القوى لأنه قوي قوي معنى وقوي ماديا قوته المعنوية أنه استطاع أن يأخذ الوحي عن الله عز وجل أن يأخذ الكلام النفسي الأزلي لكي يجعله في قوالب الألسنة لكي يجعله في قوالب الحروف والكتابة ما يستطيع اي مخلوق آخر غير جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الامر حتى اذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني حتى الملائكة ما يستطيعون أن يأخذوا الكلام من المكان الذي يأخذه فيه جبريل عليه الصلاة والسلام فهو شديد القوى من هذه الناحية أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة من أجل أن يأخذ عنه الوحية يتنزل به على أنبيائه ورسله وهو شديد القوى من الناحيه المادية كذلك فجبريل عليه الصلاه والسلام راه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه الصورة رأاه مرتين مرة في مكة قبل بعد البعتب أيام ومرة عند سدره المنتهى ليلة الإسراء والمعراج ما معنى رأاه مرتين فقط مرتين رأاه مرتين على صورته الحقيقية على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها اما ان يراه راه مرارا وتكرارا وكان جبريل عليه الصلاه والسلام ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في, في احوال من, بي من بين هذه الاحوال انه ياتي على شكل رجل شديد بياض الثياب شديد سوادي الشعر مش شغل نفسه بليشه احتصحبوا الحديث المعروف المشهور سيدنا عمر رضي الله تعالى قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل إذن ما بقاش في صفة ملك؟ أصبح في صفيتي الرجال شديد بياض الثياب، لبس ثياب البيض بحال الرجال شديد سوادي الشعر، يعني في مقتبل عمر شاب شديد سوادي الشعر لا يعرفه من أحد إذن ليس من أهلي إلى لأنه كان من أهل المدينة لكان معروفا ولا يرى عليه أتروا السفر إذن ليس من الغرباء لأنه لو كان غريبا وآتى من بعيدين ظهر عليه أتروا السفر تشوفوا الملحظات الصحبة كيلاحظوا كهذا كل شيء يعني الدقة فيه الدقة في نقل الصورة صورة الشخص الذي دخلناه السلام قال لا يعرفه منا أحد كنية عن ماذا عنه ليس بلدي ليس من أهل لي. المكان لأنه وكان من المكان لا عرفه أحد أو لا عرفه وجلهم ولا يرى عليه اثر الصفر بمعنى ليس غريبا اليس كما سنقول حنا براني براني لانه يكون كان براني يمشي من هاد من هذه المدينه يكون عليه اثر السفر يكون كما قلنا اساسا اشعه اشعه اخبار اذا منين جاء هذا هذا لا هو براني ولا هو دخلاني من فوق سبع سماوات ارسله الله, الله سبحانه وتعالى لا يرى عليه قال فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه شوف لما حضر دي سيدنا عمر لانما ممكنش تحط ركبة ديالك على ركبة ديالشي واحد اقول الى ما كان حبيب عزيز وعزيز عليك ايك خلو اي واحد قلسي قدامه دي. تحط الركاب ديالك على ركابه ممكنش ووضع كفيه على فخذيه ايضا ممكنش تجر رجل وتحط الكفين ديالك على فقديه بدون ان تكون بينكما علاقة ومحبة متينة جدا قال فسأله من الإسلام، من الإيمان، من الإحسان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا والإيمان كذا والإحسان كذا. وجبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق صدق. هذا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. لأن من عادة السائل أن لا يصدق، من عادة السائل أن يتقبل الكلام ويزيد في حالته. لأنه إذا صدقك كان، إذا فهو لا إلّا من. لك هذا الشيء اللي قاعد تقول صحيح. إذا ما زلت أنه كتعرف أنه صحيح على إشكال سؤل قال فعجبنا له يسأله ويصدقه لا هو يصدقه لأن المرض مشي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الأمة ولهذا من اللي خرج جبريل عليه الصلاة والسلام من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه أردوا هذاك سيد قال فخرجنا فلم نجده فلم نجد له أثرا فقلنا يا رسول الله ما بقاش ما كنش قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتقوم يعلمكم دينكم. ذاك وجبريج جبش يعلمكم الدين. إذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلم الصحابة، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب صلى الله عليه وسلم يجيب. أهد أهد أهد اللي ففي القنوات وما إلى ذلك. هادك عارف ولكن كي من اجل مينجلي ما ماذا؟ اجل المستمعين ومن اجل المشاهدين الفقه جلس والمحاور المقدم دي البرنامج ما هو كذا وكذا وكذا هو عارف ولكن اشنو المقصود غيرهما غير المتكلم وغير السائل غير المجيب وغير السائل المراد غيرهما فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب والمراد وغيرهما وهما الصحابه ومن بعدهم الى يوم الدين وحنا دخلن في هذا المقصود بالخطاب بخطاب الله عز وجل إذا هذا حال هذه حاله من حالات الوحي التي يتنزل فيها الوحي النبي صلى الله عليه وسلم الحاله الثانيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي مثل صلاة الجرس او مثل صلاتين على صفوان الصفوان هو الصخر محلين جراتي السلسلة على شيء سخرى وكتسمع تقل قيباتي لها ولكن ما, كتس... ما كتعرفوا قال فيفصم عني وقد وعيت ما قال كينقطع الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة هذه أشده عليه قال وهو أشده علي قد... وقال سعيشة رضي الله تعالى عنها وكان النبي صلى الله عليه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردي وإن جبينه لا يتصفد عرقا يوم الشديد البردي يعني فوسط الشتاء والنبي صلى الله عليه وسلم كده كله سميت العرق من سقالي الوحي ومن شدة الوحي هناك تكمل من هذه جبريل عليه الصلاة شديد القوى شديد القوى ميرا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد عليها العلماء في قالوا قالوا لأن الحالة الأولى لتكلمنا عليها جبريل كي تحمل فيها التعب لأنه يتقمص صورة الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عادي ولكن في الحالة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع عن البشرية يسمع عن البشرية فيخاطب جبريل عليه السلام والسلام ويخاطبه جبريل في مستوى الروحانية ولذلك قال وهو أشده علي بمعنى أن نخرجنا من البشرية نخاطب العالم الروحاني هذه صعبة وحتهم الروحانيون باش يتقمصوا المادة من نجل أن يخاطب البشر هذا صعب أيضا والله سبحانه وتعالى أراد لهذه البشريه أن يقرب إليها كلامه ووحيه فجاء به شديد القواد مرة عليه الصلاة والسلام فنزله على شديد القواد مرة تاني شكون هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بساسم قلبه كبير ما تستطيع أن تتحمل ما يتحمل بساسم من إلى واحد سنلقي عليك قولا سنلقي عليك قولا ثقيلة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس وهو يعني مرين سهل ولا قد صر القآن الذكر بهل من مذكر ولكن المراحل بفشد الوحي رأى مراحل صعيبه جدا لا ولابد أن يكون تجانس بين الملقي والم لا لابد أن يكون تجانس بين الملقي والمتلقي فإذا لم يكن تجانس فلا يمكن أن تتلقى عنه أن تتلقى عنه شيئا حتى فيما بينك وبين, ال... وبين المخلوقات الأخرى شو ممكن تلقى عن السمك مثلا ما يقول أو البهيم الخراء أو الطائر أن تلقى عنه ما يقول فإذا استطعت أن تصل له هذا المستوى فقد وصلت إلى مستوى سليمان عليه الصلاة والسلام الذي علم الله عز وجل منطقة منطقة الطير وهذه آية, وهذه آية من آيات الله من الله عز وجل وقد قال ربي هبلي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. إذا لم يكن تجانس لا يكون لقاء للقاء والتلقي فهذا إما أن ينزل جبريل باش النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا تاخذ من جبريل عليه عليه الصلاه والسلام اذا شديد القواد مره جبريل عليه الصلاه والسلام فاستوى وهو بلفوق الاعلى استوى جبريل بالسماء العاليه وقد سد باجنحته الافقين ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح هذه هي صورته الحقيقيه صورته صورة جبري العالي ساتو حقيقي له ستمائة ستمائة جناح أو ستمائة جناح وهذا بهذا الأجنحة جعل قرية لوط جعل عليها أسافلها هذه القوة شديد القوة قلب عليهم قريتهم فجعل عليها سافلها إلى غير ذلك فاستوى وهو بلوف قيل على ثم دنا فتذلا فكان قاب قوسين أودنا هذا كي يشرح؟ تقرب تقرب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتذلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أشهر التفسير وعلى ما ذا معظم المفسرين من النتذل هنا لجبريل عليه صلى الله وسلم هو الذي تذلا بمعنى تنزل تنزل وتقرب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنس به النبي صلى الله عليه وسلم حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنس وَجِبْرِيلَ جبريل عليه الصلاه و السلام يتنزلوا, يتنزلوا عليه فتدلى فكان قاب قوسين اودنا فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى الله الى عبده جبريل ما اوحى عبده جبريل الى النبي صلى الله عليه و سلم الله او فاوحى الله الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى وحي جبريل او فاوحى جبريل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اوحى جبريل وحي الله سبحانه وتعالى يعني كي كي لا كل هذه الاحتمالات صحيحه صحيحه الوحي حقيقه من من الله سبحانه وتعالى اوحى الله بها الى جبريل واوحى بها جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم الى افتى الله سبحانه وتعالى قلت فاوحى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم اليس على سبيل بالمجاز لمجاز. فنسب إليه الإيحاء لأنه هو المباشر له لأنه هو الذي نزل به نسب إليه نسبت إليه الرسالة لأنه هو الذي تحملها. هو تحملها أو قل فأوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ولكن بواسطة جبريل حدفت الواسطة عند أي للعلم بها لأنها معروفة والمعروف وعجب ما يعلمه جائز وحدف ما يعلم وجائزون إذا كانت الواسطة معروفة يعني نسقطها وهي منوية في المعنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قد أشرنا في درس سابق إلى هدماء هدماء أوحى وما فيها من الطاف الإلهية وما فيها من الخيرات وما فيها من من الإيحاءات والإشارات والكنايات التي قال فيها القضاء عياد رحمه الله تعالى هي من أبلغ أنواع الكلام أن تقول مثلا لا أوحى إليه ما أوحى قال القضع يضف المعنى ذي هذه العبارة وقد نبه أي نبه الله سبحانه وتعالى علامة لهذا في أول سورة الإسراء علامة هذا الإكرام وهذه الآيات التي رآها محمد صلى الله عليه وسلم قال هنا في, في, سورة في سورة النجم قال الله سبحانه وتعالى قد راى من آيات ربه الكبرى قال في سورة الإسراء لنريه من آياتنا وهما يعني تعني أني شيئاً شيئاً وهو ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسرائي والمعراج كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى قال ولما كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات لكن لي كان في النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في على تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سمع أدناه العقول وما يمكنش يتحمل أدناه أقله في الع العقل ذياله رمز زاعنه تعال بالإيماء والكناية رمز زله قط رمز والكناية أدلت على تعظيم فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى فقط ترميز وهي لا بغتة تعبر حلقسك وهذا النوع من الكلام يقول القديعه وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة بالوحي والإشارة وهو عندهم أبلغ أبواب الإجاز أبلغ أبواب الإيجاز ومنه قول الشاعر مثلا وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر وكان ما كان لما يشرح وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر يعني ويجيب لك المثال من اللغة العربية بأن العرب يستعملون مثل هذه الأساليب لأن لأن العرب لان القران الكريم وسنه تجري على سنن العربي في كلامه على سنن العربي في كلامه القران الكريم نزل بلسان عربي مبين فكل ما يجده من الكنايات والتصريح والاشارات والايماء والايجاز والاطناب وغير ذلك يجري في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فين اوحي اليه ما اوحى في الملائكه العلى في السماوات العلى ليله الإسراء والمعراج هذا والمعراج اللي كان في واحد لقيته كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم احوج ما يكون الى من يسانده أحوج ما يكون الى من يؤويه حتى يبلغ رساله ربه سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم في تقريبا السنه الحادية 11 من من الهجره من البعثه مات عمه ابو طالب وماتت زوجته خديجه رضي الله تعالى عنها فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا حتى سمى ذلك العام عام الحزن حزن النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحزن كبير جدا لانه فقد السند في بيته وهو خديجه وفقد السند في مجتمعه في مجتمعه وهو عمه ابو طالب فمن يسانده صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر غير واحد من الصحابه انه قال ما أودي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ابو طالب ما يقدر شيء واحد يتجرع على إذاية النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب. عاد رمو عليه صلى الله عليه وسلم يصلي حذر الكعباء. عاد شنو شل النبي صلى الله عليه وسلم وضرابه حتى كذا. يعني ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو طالب. أي حتى فقد سنده الذي يدافع عنه وينافع عنه ويكافع عنه. ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف. لعل أهل الطائف يؤونه حتى يبلغ رسلاة ربه. لعله يجد شيئا من الرحمة في قلوب تقيف تقيف يعني اسم قبيله الطائف ولكنهم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أقبع رد وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أشنع رد فأغروا عليه سفاءهم وعبيدهم فرموه صلى الله عليه وسلم حتى أزموه بالحجارة فأول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل حائط من حيطان ابن ربيعة وأرسل الى ربه سبحانه وتعالى كلمات اللهم إلى من تكيلني اللهم إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين وأن ربي إلى من تكيلني إلى عدوين يتجهمني أم الى قريب ملكته امري اللهم إني أعود بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصله علي أمر الدنيا والآخرة من ان يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك هذا الدعاء مشهور بدعاء بدعاء الطائف وان كان في سنده مقال الا ان العلماء يعني يستشهدون به ويريدونه في, في تفاسيرهم وفي كلامهم وفي كتب سيرتهم لان طبعا شكون دائما قلينا هذا الكلام في هذا القتال وفي هذا المكان هذا والنبي صلى الله عليه وسلم وحده هو زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه معه والدعاء لا يحمل إلا الابتهالات لا يحمل امرا ولا نهيا ولا تحليلا ولا ولا حريما فجوزوا روايه مثل هذا هذا هذا الكلام هذه الرساله بعثها النبي صلى الله عليه وسلم الى باري السماوات والأراضين سبحانه وتعالى فاوى الى من تكلني كانه قال له لا اكلوك الا الى نفسي فجاءت حادثه او قصه الإسراء والمعراج بمتابة الاستجابه لهذا الدعاء كانه أجاب قال له الى من تكلني كيلوني الي اجي عندي. فارسل اليه الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاه والسلام والنبي صلى الله عليه في بيته أو في الحطين كما في في الروايات فإذا بجبريل وقف عليه وشق صدره صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافرغ ما فيه وملأه بالحكمة والإيمان ثم مسح عليه كانه لم كانه لم, لم يفتح فختم عليه جبريل عليه الصلاه والسلام ثم جاء بالبراق فأرادنا بسيطة ما ليركب فأرفض البراق بمعنى يهتز واضطرب فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام أبي محمد تفعل مثل هذا فما ركبك أحد خير منه قبل قال العلماء هذا دليل على أنه ركب من قبل ولكنه لم يركبه خير من النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يركبه الأنبياء ولكنه ما ركبه خير من النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فأسرى به الله سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا هو القسم الأول شكراً كيتسمى هذا الإسراء وهم اذكرون في سورة الإسراء ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلا وهذا هو القسم الثاني ويسمى المعراج أي الصعود لأن المعراج في اللغة هو والصعود العروج هو الصعود والمعراج آلة, آلة العروج العروج الاله اسم الآلة معراج فاستفتح له جبريل الحديث طويل موجود في صحيح البخاري في كتاب الصلاة كيف فرضت بابه كيف فرضت السرواد الخمس فاستفتح جبريل قيل من قال جبريل قال ومن معه قال محمد قال وقد ورسله إليه قال نعم قال مرحبا بك وبمن معك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما على السماوات العلى وجد آدم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ورد عليه السلام وقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم عرج به إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ابني الخالة قجوج ما واحد كما في السماء والأخرى قجوج علج لأن عيسى سينزل وسيبقى فيه يحيى عليه الصلاة والسلام ابني الخالة وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في, في السماء الثانية فسلم عليهما فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح آدم قال ابن وهدق له الأخ ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام قال وقد أوتي شطر جمال أهل الأرض هذا الله سبحانه من الجمال نص ديال الجمال كله ونصلخ يتقاسم كل ونشكرك يا خذ من من شي بركه ولكن نص داش داش دا يوسف عليه الصلاة والسلام العلماء كيقولوا كي يوسف اجمل من محمد صلى الله عليه وسلم واش النبي صلى الله عليه وسلم زخرف النص في النص النبي صلى الله عليه وسلم اجمل من, من كلهم هو DNS والنبي صلى الله عليه وسلم الجمال كله النبي صلى الله عليه وسلم الجمال كله ولذلك اوتيا أو أخذ يسف عليه جمال أهل الأرض في زمانه أي في زمانه والباقي تقاسمه الناس في زمانه والنبي صلى الله عليه وسلم جمال أهل الناس أهل الأرض كلهم يعني قديما وحديثا وما سيأتي قال فسلم عليه ورد عليه السلام قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه الصلاة والسلام ثم سلقوا له تعالى ورفعناه مكانا عليا قال فسلم عليه ورد عليه السلام وقال له مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم اورج به إلى السماء الخامسه فوجد فيها هارون عليه الصلاه والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم اورج به إلى السماء السادسه فاذا فيها موسى عليه الصلاه والسلام مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم اورج به إلى السماء السابع فاذا فيها ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال وقد اسند ظهره الى البيت المعمور والى جانبه أطفال من مات من الأمة ولم يبلغ الحنس يعني الكفالة. يعك كيف في الدعاء دي الميت واجعله في كفالتي أبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ك... إلى متى واحد صغير كان يقولها في الدعاء دي الدعاء للميت وجعله في كفالتي أبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى ما فوق سبع سماوات إلى سدرة المنتهى فقال له جبريل عليه وسلم والسلام ستقدم قال وانت قال حنا نجتاز هذا المكان فتش ولذلك سميت سدره لمنتهى قال نبي صلى الله عليه وسلم نظرت اليها اي الى قال فاذا هي فاذا نبقها كقلال هاجر هاجر واحد واحد البلده في اليمن معروفه بصناعه القلال القدرات قدرات قال بزيدها بحال القلال ديال هاجر باش نبحل نبك ديال نانا ايك نبك قد الحمص ونبك ديال هديك كقلال لها جبحل لقدراء قال وأوراقها كآذان الفيلة دوراق ديالها بحل آذان ديال الفيلة قال فغشيتها ألوان لا أدري ما هي غشيتها ألوان وعليها من الملائكة ما لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله عز وجل فغشاها ما غشا هديك ما عودتني فيها ما في الوحي فأوح إلى عبده ما أوحى وقلب الشجره فغشاها ما غشا مما لا يقدر محمد صلى الله عليه وسلم من يصفه فما بالك بغيره فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم واشي قدري النبي صلى الله عليه وسلم قالك غشية ألوان لا أدري ما هي فأوحى الله عز وجل بالصلاوات الخمس كما هو معروف خمسين صلاة ثم يخففها حتى أصبحت خمسا في الفئلي وخمسين في التواب في وخمسين في التوبة لمن صلىها في, في في وقتها إذن هذا باختصار قصة الإسراء والمعراج ونبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وقاد وحض الله عز وجل إليه بالصلاة وحض الله عز وجل إليه بخواتم سورة البقرة وحض الله عز وجل إليه بما لا نعلمه بما لا نعلمه نحن ولا نستطيعه تقصيه وتفسيه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فحدثهم بالإسراء فقط في بداية الأمر النهر اللول لم يحدثهم بالمعراج حدثهم بمادا بالإسرائيل علاش؟ نبدأ بهذه. نبدأ بأرض أرض، ياي، ومن بعد أرض جو، ومن بعد الآن نبدأ... نبدأ نطلع لفوق. علاش بتنا بسأسما على سبيل التحدي، لأنهم غي ليه. لي، حنا كنا في كنا في في المقدس، وأصي بهول كيفاش، ورينا ما ال المسجد أقصى وكذاير. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصفوا لهم وما النبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش المجلق صباش يدور في الزناق وعارف كيداير والأبواب ويحسب ذلك الشيء كله ما مشاش لهذا الغراض هذا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء هناك وعرج به لما فوق سبع سماوات ولكن لما كان المقصود التحدي جل الله له بيت المقدس كشف له بيت المقدس ف... ف... فكان ينظر إليه وفي الحجر وفي الحجر حجر السماعي في مكة ينظر الى بيت المقدس ويقول لهم الباب الفلاني كذا والحجر الفلاني في كذا والقنط الفلاني في هكذا فسقيت في يدهم لماذا سقيت في يدهم لأن الوصف هو هذا حيث عارفوه عرفوا جوجل ما سيد عارفو بأن نبيسة سماع مروس القدس نعم نبيسة مش هل تجارة وصل بوصرة وبوصرة في الأردن ما وصلش واحد. ماشي بصره واحد ما مشي البصرة في العراق وبصرة بالألف المقصورة في نبي صلى الله عليه حيث كان بحيرا الرهيب والسوق تجارية ما ولكن نبي ما الله عليه وسلم لبقديس الخرين وصلوا للمقديس هذوك الناس اللي تحدى وقالوا ليه صفه لنا وصلوه ومن بين من وصل إلى المقديس أبو بكر وهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى العدو والصديق شاهدان على صدق ما تقول قال فكان أبو بكر يقول صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله وكيتصدق كل جمله كل, كل كلمة كي يقولها النبي صلى يقول أبو بكر صدقت علاش ما يقدرش الخرين اللي لأن أبو بكر يعرف والاخرين عرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش اذا فين جاب الاخبار علمه وشاديته القوازم مره هذا موجبي بامر من الله سبحانه وتعالى اذا هذه بعض الكلمات حول هذه العبارات التي وردت في بداية سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى أي تمارونه من باب المراء والجدال تجادلونه على ما يرى تجادلوا على الحقيقة التي تجلت في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد رأاه نزلتاً أخرى ما الذي رأاه رأى جبريل عليه الصلاه والسلام فيما ذهب إليه جمهور المفسرين وعضوهم قال رأمن من؟ رأى الله سبحانه وتعالى بعضه كمن عباس رضي الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعد الرواية كالشرحكة تقول رأى ربه بفؤاده لكن رأى ربه بفؤاده لا هيك ولكن ببصره اللي فيها, اللي فيها نقاش فكانوا فكان جل قالوا ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بل رووا عنه انه قال نور أن أراه الله سبحانه وتعالى نور أن أراه فحذره ويقال رأيس نورا رأيس نورا السيدة عائشة رضي الله تعالى تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من قال رآه محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقد كذب لأن الله تعالى يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير عندما تقول سيدة عائشة فقد كذب لا تقصد التكذيب. أن تكذبه أن تخطئه لأن كذب في اللغة الحجازية بمعنى أخطأ كذب فلان قال نفسه كذب سعدون لما قال سعد اليوم يوم الملحمه قلنا قال كذب سعدون اليوم يوم المرحمة مشي الملحمه مشي القتال نصيل الرحيم هذي كذب سعدون بمعنى أخطأ في فهم المراد فكذلك غير واحد قال كذب فلان وينما يقصدون بكذب أخطأ السيدة عائشه تخطئ من الصحابة من قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني بعيني رأسه وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أن أراه إن الله تعالى يقول لا تدركه الابصار وهو يدركه ولا وهو اللطيف الخبير هذا المجال هذا الباب هو عالم الغيب إذا كان فيه نقل صحيح نقبله على الرأس والعين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عرج أو عرج النبي صلى, صلى الله عليه وسلم من من الأرض إلى ما فوق سبع سماوات، أ يعني يقدر على أن يريه نفسه؟ وعندنا دليل أو برهان بأن أننا سنرى الله عز وجل يوم القيامة. هل نشك في هذا؟ لا نشك في أننا سنرى الله. لماذا؟ لأن عندنا نقل صحيح. فإذا كان عندنا نقل صحيح بأنه رأى ربه في ليلة إسراء والمعراج فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى. ربه سبحانه وتعالى فإذا لم يكن نقل صحيح نتحفظ حتى لا نن لن... رجما بالغيب حتى لا نرجم الغيب حتى لا نرجم الغيب أن نرمي بالحجارة من وراء الحائط ونقول ستسقط لنا التمار من الذي أخبرك بأن وراء الحائط الشجارة حتى, حتى تسقط لك التمار هذا هو الرجم بالغيب أن تتكلم في امر تتكلم في أمر لم يصلك فيه خبر عن الله وعن رسوله فقط لانهما الوحيدان اللذان او اللذين يمكن يمكن ان يخبرك عن الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن ان قدب رسالات ربهم واحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا نعم قال قاضي ابو الفضل اشتملت هذه الايات من سوره النجم اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته صلى الله عليه وسلم بتزكية جملته فين ما الله صاحبكم وما غوا تزكية الجملة وعصمتها من الافات في هذا المسرى في هذا المسرى يعني الإسراء والمعراج فزكى فؤاده فين ما كذب الفؤاد ما رأى ولسانه فين ما ينطق عن الهوى إنه وإله وجوارحه صلى الله عليه وسلم عصبتها من الضلال لأن, لأن ما معنى الضلال أن يمارس الإنسان بجوارحه ما يخالف شرع الله فهذا الضلال منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها فقلبه أي فقلبه يعني فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد مرأى ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى وبصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس إلى قوله وما هو بقول شيطان رجيم قل قد عيد لا أقسمه أي أقسمه لا أقسمه أي أقسمه ماذا يعني لا ماذا تعني لا لا تأكيد القسم تسكين عليك تأكيد القسم لا أقسم أي اقسم المراد بها الاقسام. أقسم الله عز وجل بهذه الكائنات وبهذه النجوم وبهذه الأمور التي أقسم بها في كونه أقسم بها كما ذكرنا بل أقسم بخالقها ومبدعها ليلفت انتباهنا من خلالها إليه إلى عظمته سبحانه وتعالى وجلاله أقسم لماذا؟, لماذا أقسم؟ إنه لقول رسول كريم أقسم بأن هذا القرآن الذي تسمعونه قول رسول كريم أن نسب القرآن الكريم لمن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في في الحقيقة لمن كلام من كلام الله سبحانه وتعالى ولكن لما بالغ هؤلاء في التكذيب بالغ في نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قوله قول هذا الرسول الكريم سبق أن ذكرنا هذه الآيات في واحد درس بأن المراد بالرسول الكريم هنا جبريل عليه الصلاة والسلام وتلك الآية حمل القاضي عياض الكلام على جبريل عليه الصلاة والسلام هنا حمله على على الرسول صلى الله عليه وسلم بشي بينك بأن المسألة فيها فيها تفسيران هناك من المفسرين من ذهب إلى أن الرسول الكريم المطاع الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام وهناك من ذهب إلى أن الرسول الكريم والأمين المطاع المراد به ومحمد صلى الله عليه وسلم فساقه هناك لجبريل عليه الصلاه والسلام يعني انطلاقا من مجموعه من التفاسير وساقه هنا للنبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من التفاسير الاخرى فاذا كان جبريل او فاذا كان مراد به جبريل عليه الصلاه والسلام فقد سبق أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نالتك من هذه الرحمه شيء لما الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه العالم قال قال النبي سأل ساميل جبريل هل نالت من هذه الرحمه شيء لنظر رحمه للعالم وانت وانت داخل وانت داخل في هذا العموم ديال قال لي نعم قال لي ما زلت اخشى العاقبة حتى نزل عليك قوله تعالى انه لقود رسول كريم دي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين فعدت ماات نفسي من اللي سمع الله سبحانه وتعالى يثني عليه يثني على من على جبريل ولكن بواسطه من بوسيطة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي فساقه القضيه في هذا المساق بأن جبريل عليه الصلاه والسلام اطمأن إلى رحمة الله عز وجل بنزول هذه الايه التي كان السبب في نزولها بإعثة محمد صلى الله عليه وسلم هنا ساقه ساق هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم لنا بأن هذا احتمال أيضا وارد وأن المراد بالرسول الكريم كريم عند مرسله عندما نرسله سبحانه وتعالى دي قوة تكلمنا على القوة شديد القوة قلنا القوة المادية حيث يقلب على القوم لوت قريتهم ويصح في قوم فيذهبون في إلى اخره وقوة والقوة المعنويه اللي كتش في الأخذ عن الله في السماء كلام من الله سبحانه وتعالى سنزل عليه حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير أخرين ما يقدروا شيء عن الله سبحانه وتعالى فإذا به أخذ لما أعطى الله عز وجل من هذه القوة أما النبي صلى الله عليه وسلم هو القوه على التبليغ الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم القوة على, تبليغ هذا على تحمل هذا الوحي وعلى تبليغ هذا الوحي فتحمله يحتاج إلى قوة لأنه قول سقيل سنلقي عليك قولا ثقيله وتبليغه كذلك يحتاج الى قوة لانه يحتاج الى معاندة ومقارعة المشركين ومقارعة الكفار ولذلك لا بد من القوه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى القوه الماديه اعطى الله سبحانه وتعالى من القوه ما لم يعطي أحدا, أحداً من الناس النبي صلى الله عليه وسلم قوي اعطاه الله عز وجل من القوه كما ورد في الأحاديث مقدار ماذا اكثر من 33 رجل يعني بحال القوه ديال 33 واحد الاجتماعات في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد واحد واحد من المشركين يسموه ركانة كذبوا ركانة الملاكيم الملاكيم الكبير ديال ديال القريش يسموه ركانة كان يصارع الناس ما صار أحد إلا صراعه ومش عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ألم ياني لك أنتم من بالله عز وجل يلي خليها للهدرة يلي بغيت إن أنا أنا وياك <تصفيق> نجيب واحد اسميته يلا تفضل قالي النبي صلى الله عليه وسلم تهتدي أيه تهتدي قالي وش بقتنا هو عرف على عند السلاح واحد وهو أنه مع مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال هو خاشي معه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض قال لي أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. قال لي لا الله أن, ان محمد لهذا شيء ماشي عادي. <تصفيق> هاد القوة هاد القوة ماشي عادية. عطاك الله سبحانه وتعالى من القوة ما لم يعطي احدا. لان هو عارف رأسه. عارف الركانة. عارف رأسه. من تمام اللي تتغلب. عارف بان هاد القوة ماشي عادية. يا يشبه يشبيه? يشبيه سحرة فرعون. سحرة فرعون. عارفوا رسهم وعارفوا دكش اللي جابوه ولكن اللي جابوا موسى عليه الصلاة والسلام بالعصان. اه? عارفوا الحقيقة. عرفوا من ذلك الشيء جاء به موسى عليه الصلاة والسلام ماشي ذلك الشيء اللي يخيل إلى الناس أنها تسعة يا يخيلوا إليهم أنها تسعة لأن الساحر يعرف حقيقة الساحر وكي عارف شنو كيه ماشي بحل مموى له مخيل له ولذلك لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا فاقت العصا يعني سحرهم وعسيهم فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي لما رضع هذا الرجل وضرب به الارض عربي أن هذه القوة مشي عادية فقال أشهد أن لا إله الله وأشهد ان محمد رسول الله اذا دي قوة أي على تبليغ ما حمله من الوحي مكين أي متمكن منزلة عند الله سبحانه وتعالى منزلة عند الله عز وجل رفيعة مطاع ثم مطاع بمعنى تطيعه الملائكة ملائكه العرش وملائكه الرحمن تطيع الرسول صا ثم وفي هذه الإشارة تعظيم وتكريم ثم هناك أي إذا لم تطيعوا هنا فقد اطاعته الملائكه هناك ثم واشاره الى بعد المنزله والمكانة مطاع ثم امين عن الوحي نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه لا تناقش هذه لا يناقشها لا الاعداء ولا, ولا الاصدقاء كل الناس اعترفوا بان محمدا صلى الله عليه وسلم امين ما ما خان النبي صلى الله عليه وسلم قط وما كذب رسول الله عليه وسلم قط يقول قاضي عياض رحمه الله الرسول قال علي بن عيسى وغيره الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم فجميع الاوصاف بعد اي هذوك الاوصاف مطاع يعني امين الى اخره فجميع الاوصاف بعده على هذا له اي للرسول صلى الله عليه وسلم وقال غيره غير علي بن عيسى يعني جمع اخرى من المفسرين قالوا هو جبريل فترجع الأوصاف إليه إذا إلي كان جبريل فترجع الأوصاف إليه وهو أحق بها وأهلها وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فترجع الأوصاف إليه وهو أحق بها وأهلها فجبريل أمين الله في السماء ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين الله في الأرض فنزل به أمين الوحي في السماء على أمين الوحي في الأرض فإلى أيهما عادت الأوصاف كان حق بها واهلها. نعود ان شاء الله سبحانه وتعالى لهذه المينا والتكريمات والتنبيهات والتنويهات التي ساقها الإمام القضعي من القرآن الكريم تنويه بمحمد صلى الله عليه وسلم نعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى ونشوف ونشوف سورة القلم أي بداية سورة القلم والقنون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سنشوف هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في بداية هذه الصورة ونشوف معها الاوصاف التي أعطاها لمعانديه ومخالفيه ذكر الله عز وجل بأبلغ الصفات الكريمة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر غيره بالصفات القبيحة التي سنرها إن شاء الله سبحانه وتعالى في ذلك الحين فإلى ذلك والحين استودعكم الله الذي لا تضيع وزائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته